بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر إ ل الا إ الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر